ما فتناه فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم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 الذين كفروا فويل للذين كفروا من النير أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان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 وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الأخير واذكر إِسْمَاعِيلَ واليسع وذا الكفل وكل من الأخير هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب